بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فإن لك لأجرا غير مبنون فإنك لعلى خلق عظيم فَسَأَتُوبُ إِلَى رَبِّي وَأَنَا مِنَ الْمُسْرِفِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ وَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ولا تطع كل حلّ مهين أم زمّ الشّائم بنميم من ناعل الخير معتد أسيم عتّل بعد ذلك زنيم أن كان ذماني وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصلمنها مصبحين ولا يستثنون فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ الصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَلِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لغالون بل نحن محرومون قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون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 فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشِفُ عَنْ سَاقِي وَيُدْعَوُنَ إلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاسِعَةً أَدْوَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوُنَ إلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ سَذَرُنِي وَمَن كَذَّبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَنُونَ أَمْ عِنَادُهُمْ الْعِيبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو متذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنَّ أَكَثَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُغْرَقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ